وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وقالوا هذه لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ذهورها لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ذهورها وانعام حرمت يهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه وانعام حرم مذوها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه بما كانوا يفترون فَكُنّ يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا كَذَلِكَ فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى وَإِنْ يَقُم مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ وَإِنْ يَقُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيُجْزَوْنَ وَصَفًّا سَيُجْزَوْنَ وَصَفًّا هَٰذَا حِصَادُهُمْ عَن قَادِخِ خَاسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ هَٰذَا خَاسِرُ الَّذِينَ قتلوا أولادهم سفهاً بغير أَوْلَادَهُمْ وحرموا ما رجفهم الله افتراء على الله قل ضلوا وما كانوا مهتدين, وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وم... يُصْنَعُ الزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ الزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهٌ أَمْ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ قُلُوا مِن ثَمَرِهِ اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا قلوا من سن الله حصاده ولا تسرفوا لا يحب المسرفين انه لا يحب وَمِنَ الأَّ مِ حَمُلَةَْ وَفَْشَاء وَمِنأَنَّ حَملَةَْ وَفَْشَاء قُلوا مَِّا رَدَقَكُم اللهَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ خُقواتِ الشَّيطان قُلُ مِْ مَا رَجَقَكُم وَلَا تَتَّبِعُ خُقواتِ الشَّهطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو